تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلُ إلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَאَأْتُمْ هَاأُلَاءِ حَاجَرُتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لِيَسَلَكُونَ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَخْرَانِيًا وَلَا نَخْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَلِيفًا مُسْلِمًا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 وَالدَّقَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون